ثلاثة استمع إلى الكلمات وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالخريطة ثم املئ الفراغات بالعبارات المناسبة مدينة وان تقع شرق تركيا مدينة أنتاليا تقع جنوب تركيا مدينة سينوب تقع شمال تركيا مدينة إزمير تقع غرب تركيا